بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين م ع و و ض اجمعين اليوم في صلاة الخوف وصلاة الخوف كغيرها من الصلوات إلا أن لها هيئة أو هيئات لا في هيئة أو و من أن ت د في غيرها ن الصلوات م الإمام ف غير صلاة الخوف م الصلوات الحركة تبتل الصلاة والتخلف عن الإمام تبتل عن ب بعض ا ل أ ر ك ا ن يبطل ا ل ص ل ا ة و س ب ق ا ل إ م ا م ب ب على ض ا أ ر ك ا ن ع ل ما مر معنا يبطل ا ل ص ل ا ة و ا ل ح ر ك ة ا ل ك ث ي ر ة تبطل ا ل ص ل ا ة إ ل ا أ ن هذه ا ل أ م و ر كلها م غ ت ف ر ة في ص ل ا ة الخوف على التفصيل الذي سنذكره و ا ل أ ص ل فيها الدليل على ص ل ا ة الخوف قول الله تعالى و إ ذ ا كنت فيهم ف أ ق م ت لهم ا ل ص ل ا ة فلتقم ط ا ئ ف ة منهم معك و ل ي أ خ ذ و ا اسلحتهم ف إ ذ ا ت ج د و ا فليكونوا من ورائكم ولتاتي ط ا ئ ف ة أ خ ر ى لم يصلوا فليصلوا معك و ل ي أ خ ذ و ا حذرهم و أ س ل ح ت ه م ود الذين كفروا لو ت غ ف ل و ن عن أ س ل ح ت ك م و أ م ت ع ت ك م فيميلون عليكم م ي ل ة واحده ة وقد وردت ف ي ا أخبار كثيرة اذ ص ل ى ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ ك ث ر من م ن ا س ب ة وفي أ ك ث ر من م و ق ع وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي واستمرت ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ت عنهم ا ل ى ع على فعلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز ص ل ا ة الخوف في الحضر كما تجوز في السفر ل أ ن الخوف ليس مقصورا على حاله دون حاله فكما يخاف ا ل إ ن س ا ن في السفر خارج ا ل م د ي ن ة في ا ل ج ه ا د كذلك يخاف في الحضر في داخل ا ل م د ي ن ة ولذلك تصح ا ل ص ل ا ة في الحضر كما تصح في السفر و ص ل ا ة الخوف أ ن و ا ع جاءت في ا ل أ خ ب ا ر على س ت ة عشر نوعا في صحيح مسلم بعضها ومعظمها في سنن أ ب ي داود وفي ابن حبان منها ت س ع ة و أ د ا ؤ ه ا كان يختلف منه صلى الله عليه صلى وقد س والسلام الخراسة ل باختلاف المعرة وباختلاف مكانها فكان عليه الصلاة والسلام يفعل للصلاة وأبلغ في بما يناسب الحالة التي م مكانها ما بما يناسب فكان في فيها هو أحوط هو اختار ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع ثلاث ة صور من الصور التي وردت في ص ل ا ة الخوف لأنها تجمع كل الحالات التي يتوقع أ ن يظهر فيها الخوف وذلك ل أ ن العدو إ م اما أن يكون في و جهة القبلة إ أ ن يكون في غير جهتها ف إ ذ ا كان في ج ه ة ا ل ق ب ل ة ف ل ص ل ا ة الخوف شكل و إ ذ ا كان في غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة ف ل ص ل ا ة الخوف شكل آ خ ر وقد ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بالنوع ا ل أ و ل وفي ه و كون العدو ج هذه ة القبلة وفي ه ا ل ح ا ل ة يرتب ا ل إ م ا م القوم صفين ي أ ت ي بالمجاهدين أ و ب ا ل ج م ا ع ة الذين هو فيهم ويصفهم صفين كصفوف ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا قالت الصفوف وكان العدد كثيرا فيجوز أ ن يصفهم أ ك ث ر من صفين ويصلي بهم جميعا يصفهم باتجاه ا ل ع د و في ج ه ة ا ل ق ب ل ة وبناء على ذلك سيصلي والعدو امامه فيصلي بهم جميعا يكبر ويكبرون ويقرا ويقراون ويركع بهم جميعا لانهم في حاله الصيام يرون العدو وفي حاله الركوع لا يوجد خوف من العدو لانه اجمالا يراقب في حاله الركوع وانما الخطر ياتي في حاله السجود وبناء على ذلك يفترق الصفان في ح ا ل ة السجود ف إ ذ ا ركع يركعون معه جميعا و إ ذ ا اعتدل من الركوع في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى يعتدلون معه جميعا ف إ ذ ا سجد في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى سجد معه الصف ا ل أ و ل وبقي الصف الثاني قائما ل ل ش ر ا س ه ف ي ج د معه الصف ا ل أ و ل سجدتيه ف إ ذ ا ركع راسه من ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة وقام إ ل ى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن ه م يقومون معه وفي هذه ا ل ح ا ل ة ي ج د الطف الثاني الذي كان واقفا للحراسه لو كنا في غير ص ل ا ة الخوف لكان هذا مبطلا ل ل ص ل ا ة ولكن في ص ل ا ة الخوف يغتفر هذا ا ل ت أ خ ر ما بين ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و م ف إ ذ ا سجد الطف الثاني سجدتيه قاما و ل الإمام ح ق قائم وهو و ي ن د ب ل ل إ م ا م في هذه الحالة ان ل ل ح ا ة أ يطيل ا ل ق ر ا ء ة شيئا ما حتى يتمكن الصف الثاني الذي نزل للسجود من اللحاق ب ا ل إ م ا م ف إ ذ ا سجد ركع ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن ه م يركعون معه جميعا و إ ذ ا سجد ففي هذه ا ل ح ا ل ة يسجد ا ل آ ن الصف الذي حرس في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ويقف الصف ا ل أ و ل ل ل ح ر ا س ة بعد أ ن ي ر ف ع رؤوسهم جميعا من الركوع ي ج د الصف الثاني الذي وقف في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ل ل ح ر ا س ة ف ي ج د مع ا ل إ م ا م سجدتين ويقوم ا ل إ م ا م للتشهد يرفع ر أ س ه من السجود للتشهد ف إ ذ ا جلس لتشهده سجد الصف ا ل أ و ل الذي كان واقفا ل ل ح ر ا س ة وهذه ا ل ك ي ف ي ة في ص ل ا ة الخوف ص ل ى ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزفان ولا يشترى ان يحرس جميع من في الصف فلو حرس من الصف ا ل أ و ل ف ر ق ة ومن الصف الثاني ف ر ق ة تكفي ل م و ا ج ه ة العدو فانه يجزئ إنه كان الصف طويلا جداً وكان العدو عدده قليلاً يكفي وكان أن فئة من الأول وفئة من من فلا ا ث ن يشترط فلا ي في هذه ا ل ص ل ا ة أ ن تحرس كل ا ل ف ئ الصف بل يكفي جزء من الصف يتناسب عدده مع عدد العدو ف إ ذ ا كان الحارس واحدا يشترط أ ن لا يزيد العدو عن اثنين ل أ ن المؤمن يجب عليه أ ن يصمد لاثنين كان بداية الإسلام في يجب على المسلم ان يصمد ل ل ع ش ر ة وبعد ذلك نسخ هذا و خ ط ف الله على المؤمنين كما مر معنا وكما حفظتمو في ا ل ق ر آ ن الكريم وصار يجب على المسلم ان يصمد في ر ج ل ي ن فاذا كان العدو ا ر ب ع ة رجال ي س ت ر ط ان يكون في كل خف ي ن اثنان من ا ل ح ر ك لا يقل عن اثنين لو ح ر ث الصف باسره لا مانع ولكن يجوز أ ن تحرس ف ي ة من الصف س ر ي ط ة أ ن يكون عددها متناسبا مع عدد العدو ف إ ذ ا كان العدو م ئ ة يكفينا خمسون رجلا و إ ذ ا كان العدد م ئ ت ي ن يكفينا م ئ ة رجل وهكذا يتناسب عدد ا ل ح ر ث في الصف مع عدد العدو هذا فيما لو كان عدد العدو أو اكثر شيء ن ص ب ي من عدد المسلمين و إ ل ا كان العدد كبيرا جدا فلا بد من ح ر ا س ة الصف باسره وهي ح ا ل ة و ا ق ع ة لا يمكننا ان ن ت و ا ط ع ما عندنا عدد أ ك ث ر من هذا وكذلك يجوز ان تحرس ف ر ق ة و ا ح د ة في كلا الركعتين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن تحرس في كل ر ك ع ة ف ر ق ة من الصفين في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى الطف الاول أ و ف ر ق ة منه وفي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة الطف الثاني أ و ف ر ق ة منه هذه هي ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى وهي ح ا ل ة ما إ ذ ا كان العدو في ج ه ة ا ل ق ب ل ة يصلي الامام بجميع المجاهدين أو بجميع من معه د ف ع ة و ا ح د ة ويتناوضون في ا ل ح ر ا س ة في ح ا ل ة الاعتدال من الركوع ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يكون العدو في غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة وبناء على ذلك ل ل إ م ا م أ ن يصلي بشكلين أ و أ ن يصلي نوعين من الصلاه النوع ا ل أ و ل أ ن يقسم المجاهدين إ ل ى فرقتين ويصلي في هذه ا ل ح ا ل ة مرتين. فيصلي بكل ف ر ق ة م ر ة سواء كانت ا ل ص ل ا ة ا ل ث ن ا ئ ي ة ك ص ل ا ة الفجر أ م كانت ث ل ا ث ي ة ك ص ل ا ة المغرب أ م كانت ر ب ا ع ي ة ك ص ل ا ة الظهر والعصر والعشاء ولم يقصر الامام ا ل ص ل ا ة فيما إ ذ ا كان في مكان لا تقصر فيه ا ل ص ل ا ة فيصلي ب ف ر ق ة ا ل أ و ل ى و ي ص ل م معها وبعد ذلك تذهب الى م ق ا ب ل ة العدو و ت أ ت ي ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة ويصلي بها م ر ة ث ا ن ي ة ولكن الامام ما يصلي فرضين اذا صلى الظهر في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى فرضا ف إ ن ه ا في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة تكون له نفلا وتكون ل ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة فرضا وهذه ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل وهو مكان من نجد ل أ ر ض غطفان كما رواه البخاري ومسلم وهو النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع صلاه الخوف فيما إذا كان العدو في غير ج ة الخوف ق ب ل النوع الثاني الشكل الثاني لصلاة ل ة وأما أو ا فيما إ ذ ا كان العدو في غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة الشكل الثاني أيضا يقسم الإمام يقسم ويقسم المجاهدين او من معه الى قسمين قسم يقف في م ج ا ب ه ة العدو وقسم يذهب مع الامام ل ل ص ل ا ة وينوي بهم ويصلي ب ا ل ف ر ق ة التي معه ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة ا ل ث ن ا ئ ي ة او ركعتين من ا ل ص ل ا ة ا ل ر ب ا ع ي ة التي لم يقصرها فاذا قام ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وكانت ا ل ص ل ا ة ا ل ث ن ا ئ ي ة يسجد ويسجدون معه العدو في غير جهه ا ل ق ب ل ة لا ح ا ج ة إ ل ى الحراسه من هذه ا ل ف ر ق ة التي تصلي معه هناك ف ر ق ة أ خ ر ى تحرس يسجد ويسجدون معه في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ف إ ذ ا قام ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة فيما لو كانت الصلاه ث ن ا ئ ي ة ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يقف وتنوي هذه ا ل ف ر ق ة التي تصلي معه ا ل م ف ا ر ق ة تفارقه ب ا ل ن ي ة وتصلي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة م ن ف ر د ة وهو قائم ي ق ر أ وتتشهد وتسلم وتذهب إ ل ى ج ه ة العدو تمت صلاتها و ت أ ت ي الفرقه ا ل أ خ ر ى التي لم تصلي وتقتدي ب ا ل إ م ا م كما يقتدي المسبوق كما المسبوق يقتدي فتدرك مع ا ل إ م ا م ركعه من الصلاة. هي ب ا ل ن س ب ة للامام ا ل ث ا ن ي ة و ب ا ل ن س ب ة للفرقه التي, معه التي جاءت م ت ا خ ر ة اولى ف إ ذ ا جلس ا ل إ م ا م للتشهد قاموا قائمين ف أ ت م و ا ثانيتهم هم صلوا معه ر ك ع ة فيصلون ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وهو منتظر لهم ينتظرهم ولا يعتبرون منفردين عنه بل يعتبرون مقتدين به حكما و ت ُ ع ت ب ر هذه ا ل م خ ا ل ف ة التي لا تجوز في غيرها من الصلوات بل تبطل ا ل ص ل ا ة ق ر أ و ا وركعوا وسجدوا سجدتين ولحقوا ا ل إ م ا م وهو في ا ل ت ش ه د وهو في هذه ا ل ح ا ل ة يقرا ا ل ت ش ه د بجؤده وببطء وهم يقراون في ا ل ص ل ا ة ويخففون ف ي ه ا حتى يدرك ا ل إ م ا م في جلوسه ويجلسون معه وبعد ذلك يسلم بهم جميعا فتكون ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى أ ح ر ز ت ف ض ي ل ة التحرم مع امام وتكون ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة أ ح ر ز ت ف ض ي ل ة التشهد والسلام مع امام ل إ فكل ف ر ق ة من الفرقتين أ ح ر ز ت ف ض ي ل ة لم تحرزها ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى ويسلمون مع الإمام وهذه ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع مكان من نجد ايضا كما رواه البخاري ومسلم وسميت ب غ ز و ة ذات الرقاع ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم لفوا ب أ ر ج ل ه م الخرق لما تقرحت ولذلك سميت بذات الرقاع وقيل باسم ش ج ر ة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض و ح م ر ة وسواد ق ا ل له الرقعه وقيل لترقع صلاتهم فيها ا لأن كل الجرقة تصلي جزء من الجرقة مع والجزء الثاني من الصلاة تصليه منفردة بطن شكلان وقد ن ن من、الفلاة. النوع الأول أن و الأول ع ا الصلاة يصلي بكل ف ر ة صلاة كاملة بالفرقة بالفرقة الثانية صلاته وصلاته على الأولى نفلا وبناء هذا فرضا تكون و ق خالف بعض الفقهاء في اقتداء المفترض ب ا ل م ت ن ف ل كما مر معنا نحن عندنا يجوز للمفترض أ ن يقتضيا بالمتنفل ولكن بعض الفقهاء بعض ا ل أ ئ م ة رضوان ا ل ل ه عليهم خالفوا في اقتداء المفترض في المتنفذ والخروج من الخلاف مستحب وبناء على ذلك هذا النوع الثاني وهو أن بكل فرقة من الفرقتين ركعة أولى من النوع الأول لأنه في النوع الأول الأولى وتكون ويصلي لأنه أن من الفرقتين من يصلي في سيصلي الصلاة بكل كاملة بالفرقة ركعة فرقة فرضا بالفرقة الثانية الثلاثة كاملة ويقرا ت تكون ك و وبالنسبة و ن بالنسبة نفلا فرضا له لهم ت ا ل م ف ض ب ل م ت ن ف ر و ب الامام ء ع ى ذلك خ ر و ج ن ل ل الهيئة الثانية أفضل خ ا ف ن الهيئة الأولى ويقرأ الإمام ويقرأ في زمن انتظاره في الثانيه ة إلى ذ ه اذا ل الثانية ه ي ئ ة إ قام ي ق ر أ ويطيل ا ل ق ر ا ء ة حتى تتمكن الفرقه الاولى من صلاه ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة والذهاب الى م ق ا ب ل ة ع د و وحتى ت أ ت ي الفرقه ا ل ث ا ن ي ة وتدرك معه مقدار ف ر ا ء ة الفاتحه و س و ر ة ص غ ي ر ة و ت ي ب د ا بالفاتحه ابدا وقرا أ م ث جزءا من س و ر ة آ ل عمران أ ت م ت الفرقه الاولى صلاتها وذهبت ل م ج ا ب ه ة العدو وجاءت الفرقه الثانيه هي ق صامتا يقرأ لن ق ر آ هم سوف لا ي د ر ك و ن معه الفاتحه ة قال يقرأ, قراءة الفاتحة يعني يقرأ لو يندب أن م ما لهم مثلا قراءة القراءة بقدر قراءة يقرأ وسورة صغيرة عشرة يتاوي الفاتحة آيات يعني يطيد يعني عدد آيات الفاتحة وفي س و ر صغيرة ة تضم إلى ل ا ا ت ح ة و قول ر انتظاره الفرقة أ الإمام الثانية في حالة القيام في في ي في ت ج ه د و ولكن كما قلنا يتجهد وهم يسارعون في للركعة الثانية. وفي قول س ه لانتظارها يتجهد قلنا للركعة الثانية كما صناتهم في ببطء ضعيف ج ن د ن ا في المذهب أ ن ا ل إ م ا م يؤخر ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة والتشهد إ ذ ا قام ا ر ك ع الثانيه ما ي ب د أ ب ا ل ف ا ت ح ة بل يقف ي ل ق ر الله تعالى حتى ت أ ت ي ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة وبعد ذلك ي ق ر أ ب ه م ا ل ف ا ت ح ة ولكنه قول ضعيف الاصل في أ ن ه ي ب د أ ب ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ولكنه ي ط ي ل ق ر ا ء ة ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة بحيث ي ق ر أ ب ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة قدر ا ل ف ا ت ح ة وسوره صغيره ة ذ ا فيما لو صل صلاة كله روصل ثنائية فإذا صلى م غ ر بفرقه ا الصلاة الثلاثية ي ك يعمل يصلي بكل ف ركعتين و ب ا ل ث ا ن ي ة ر ك ع ة ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى يصلي معها ركعتين ويجلس للتشهد و ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة يصلي بها ر ك ع ة و ا ح د ة ف إ ذ ا انتهى من التشهد بعد الركعتين قام إ ل ى ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة وقامت معه ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى وبعد ذلك تنوي ا ل م ف ا ر ق ة وتتم ص ل ا ة وتذهب ل م ق ا ب ل ة العدو و ت أ ت ي ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة فتقتدي به ويصلي بها ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ويجلس للتشهد وهم بعد ذلك يقومون يجلسون معه وبعد ذلك يقومون ويصلون يتمون ذلك الصلاة وبعد معه ويدركونه في التشهد ويصلي بهم ويسلم بهم وبناء ي في ويصلي د التشهد ر ك و ن ه ه بهم م ويسلم جميعا و ب على ذلك إ ذ ا صلت معه ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى ركعتين و ج ل ف ت للتشهد إ م ا أ ن ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى تفارق وهو في التشهد فتصلي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة و ت ن ص ل ق و ت أ ت ي ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة وتدرك وهو في التشهد ا ل أ و ل و إ م ا أ ن ه يقوم بهم في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة ويفارقون وبعد ذلك يصلي ت ي الثلقة ويتنموا ا وأما إذا كانت الصلاة ا ة معه ع ر ب ة فإنه يصلي بهم ك ركعتين ك ل فرقتين و ح م ا ك ك ح الصلاة الثنائية يصلي بهم ركعتين ف إ ذ ا قام إ ل ى الثالثه قاموا معه وهو انتظر ينتظر ينتظروا ق ف ا ف إ ذ ا أ ت م و ا صلاتهم جاءت ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة وصلت معه ركعتين ف إ ذ ا جلس للتشهد ا ل أ خ ي ر قامت ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة و أ ت ت بالركعتين وجلست معه وسلم بهم جميعا ولو فرق ا ل إ م م ا ا ل ج م ا ع ة إ ل ى أ ر ب ع فرق وصلى بكل ف ر ق ة ركعه يجوز هذا ر ب م ا كانت ا ل ح ا ل ة تحتاج من ا ل إ م ا م أ ن يفعل مثل هذا الفعل فلو فعل مثل هذا وصلى بكل ف ر ق ة ر ك ع ة فهذه ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا ج ا ئ ز ة وبناء على ذلك تصلي ب ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى ر ك ع ة و ا ح د ة ف إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة ا ن ت ظ ر قائما حتى تصلي ثلاث ركعات و ت أ ت ي ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة فتصلي معه ر ك ع ة وتتم ثلاث ة ركعات و ا ل ف ر ق ة ا ل أ خ ي ر ة تصلي معه ر ك ع ة ويجلس للتشهد ثم تقوم وتصلي ثلاث ة ركعات وتدرك ويسلم بهم جميعا هذه هيئات ه ي ا ل ص ل ا ة ولكن ا ل ص ل ا ة ما تنفك عن السهو في بعض الحالات يسهو, الإمام أو يسهو الماموم إ أ يسهو ا ل أ م و فما هي أ ح ك ا م السهو في ص ل ا ة الخوف نحن درسنا لأن الناس جميعا قد بالإمام صل بهم صلاة واحدة. ولكن هنا الناس أحكام حالة احتموا واحدة سجود قد الأمري السهو صلاة جميعا بالإمام صلاة صلى بهم في يتكررون ف ر ق ة تصلي وتذهب و ت أ ت ي ف ر ق ة ج د ي د ة لم تصلي وربما يكون السهو قد كان قبل مجيئها وربما س ه ى بعد ص ل ا ة ب ا ل ف ر ق ة الاولى فما هي الاحكام ا ل م ت ر ت ب ة على ذلك قال و س ه و كل ف ر ق ة فيما لو فرقهم التمام ك ص ل ا ة ذات الرقاع محمول في أ و ل ا ه م نحن نعلم أ ن ا ل إ م ا م ي ت ح م د سهو ا ل م أ م و م ي ن ف ا ل ف ر ق ة ا ل أ و ل ى صلت معه ر ك ع ة و ا ح د ة وفارقت ا ن في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وبناء على ذلك سهوهم في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى يحمله ا ل إ م ا م ولما سهوهم في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ما يحمله ا ل م ا ه و م ك ن ان ي ص د و ن م ف ر د ي ن فلو سهى واحد منهم في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة فانه يسجد للسهو ا ل ر ك ع ة الاولى صلوها مع ا ل إ م ا م فلو تهى واحد منهم ف إ ن ا ل إ م ا م يحمل سهوه كما عرفناه في سجود السهو و أ م ا إ ذ ا تهى في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن ه نوى ا ل م ف ا ر ق ة وبناء على ذلك ما يحمل ا ل إ م ا م سهوه وأما مع الإمام بالنسبة للفرقة الثانية الفرقة الثانية الركعة للفرقة صلت مع الإمام ب ا ل ن س ب ة للامام ث ا ن ي ة و ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة اولى صلوا معه ا ل أ و ل ى لا شك أ ن س ه و هم يحمله ا ل إ م ا م ف إ ذ ا قاموا ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة نحن قلنا لا ينمو ا ل م ف ا ر ق ة لانهم سيصلون ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ويجثون للتشهد ويسلموا بهم فهم يعتبرون في حكم م ق ت د ي ن يعتبرون في حكم المقتدين وبناء على ذلك بالنسبة ا ا للفرقة ل ن ث يحمل ة ي ا ل إ م ا م سهوها في ركعتها ا ل أ و ل ى وفي ركعتها الثانيه ة ا تفارق الإمام بحال الأحوال الرقة أولها لم بالإمام تابعت في أفعاله. وفي هي مقتدية حكماً. على ذلك من مقتدية في في ثانيتها وفي وبناء هي هي أفعاله مقتدية تابعت حكما ذلك ركعتها على الأولى الاولى سهوها في ركعتها الأولى. ومن ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة يحمل سهوها في ركعتي هذا إلى ساءت ا ل ف ر ق ة و إ ل ى س ه ء ا ل إ م ا م افترق ان ا ل إ م ا م ساء و أ د ر ك ت ا ل ف ر ق ة التي وراءه سهوه فما هي ا ل أ ح ك ا م المترتبه على ذلك قلته في الاولى يلحق الجميع اذا س ه في ا ل الأولى في ا الأولى عندما قامت إلى الركعة ا ل إلى ف ر ق ة ن ث ة نوت الركعه م ا ق ة و ل ن ل الاولى سهو ا إ م م في أ فقبل ان يسلموا يسجدون ل ل س ه و لان سهو الامام يلحق الماموم ولكن سهوه في ا ل ر ك ع ة الثانيه ا ع ت ما م ا ان هتها بح يلحق ا ل م ا و ل معنا فالفرقه الثاني الثانيه يلحقها سهم ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى وفي ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة قال ويسن حمل السلاح في هذه ا ل أ ن و ا ع لقوله تعالى و ل ي أ خ ذ و ا اسلحتهم ف إ ذ ا ت ج د و ا فليكونوا من ورائكم و ل ت أ ت ي ط ا ئ ف ة أ خ ر ى لم يصلوا فليصلوا معك و ل ي أ خ ذ و ا حذرهم و أ س ل ح ت ه م فيندب ل ل إ ن س ا ن الذي ي ص ل هذه ا ل ص ل ا ة أ ن يحمل معه سلاحا ولكنه لو ت ب ك سلاحه لا يعتبر عاطيا ولا تقتل صلاته هذه الحالات كلها فيما إ ذ ا لم يكن هناك اشتباك العدو في ح ا ل ة ت أ خ ب و ا ل ت ع د ا د والمسلمون في ح ا ل ة ت أ خ ب و ا ل ت ع د ا د و أ م ا إ ذ ا وقع الاشتباك والتقى الصفان في هذه ا ل ح ا ل ة لا يستطيع المسلمون أ ن يصلوا لا ا ل ص ل ا ة على ا ل ه ي ئ ة ا ل أ و ل ى ولا ا ل ص ل ا ة على ا ل ه ي ئ ة ا ل ث ا ن ي ة ولا ا ل ص ل ا ة على ا ل ه ي ئ ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ م ر أ ش ق من ذلك وبناء على ذلك يصلي ا ل إ ن س ا ن كيف ا م ت ن يصلي ر ا س ب ا ويصلي ماشيا ويصلي على أ ي ح ا ل ة من الحالات التي يكون فيها القتال لقول الله تعالى خذتم فإن ف رجالا أ و ر ب ا ن ا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه ا ل آ ي ة مستقبلي ا ل ق ب ل ة وغير مستقبليها يصلي راكبا ويصلي ماشيا ويصلي وهو يهرول ويصلي وهو يجري ويصلي وهو مستقبل ويصلي في يصلي مستقبل للقبلة مستقبل لها في كل هذه الأحوال راكبا وهو وهو وهو وهو هذه فيضرب الضربه ويطعن الطعنه ويقتل العدو وهو يصلي ويغتفر له كل هذه الافعال ل أ ن ه ا ض ر و ر ة وقد رخص الشرع بها الشرع رخص بهذا وليس لنا وراء ترخيص الشرع ما ط ل ب ف إ ذ ا أ ر خ ص ا ل ش ر ع ب شيء س م ع ن ا ولكن هل يغتفر له الكلام قال لا الكلام لا داعي له و الصياح الضرب لا بد منه والطعن لا بد منه والقتال والمشي والاروله والجري لا بد منه ولكن الصياح كيف ضروريا وبناء على ذلك ما ي ك ت ط ل ص ي ا ح ه فلو تكلم تبطل صلاته ف إ ذ ا دمي السلاح نزل الدم على سلاحه له حالان ا ل ح ا ل ة ا ل و ل ى انه ليس ب ح ا ج ة إ ل ى هذا السلاح ق ت العدو او الداء قد ر م السلاح فورا اذا د م ي السلاح يرمي السلاح ويتم صلاته حتى لا ي ح م ل ن ج ا س ة ل أ ن ا ل د م ا نجم ف إ ذ ا حمله متعمدا وهو ليس ب ح ا ج ة إ ل ي ه بطلت صلاته وكالقاء السلاح جعله في غمزه على فرسه م ث ل او أ على راحيلته و أ م ا إ ذ ا كان ب ح ا ج ة إ ل ي ه ب أ ن لم تزتري المعركه بعد ففي هذه ا ل ح ا ل ة يقاتل والدم على سلاحه ويصلي و ي خ ت ف ر هذا في حقه ولا يجب عليه قضاء ا ل ص ل ا ة و أ م ا ركوعه وسجوده كيف ي س ع و ي ز ج د هذا المقاتل قال ركوعه وسجوده ب ا ل إ ي م ا ء كما مر معنا في ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة قلنا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة على ا ل ر ا ح ل ة ويومئ في ركوعه وسجوده و إ ي م ا ء ه في سجوده يكون أ خ ف ظ من إيمائه في ر ك وهذا ع النوع من ا ل ص ل ا ة ي س ر ع في كل قتال و ه ز ي م ة مباحين في كقتال ل وهزيمة مباحين فقتال عادل العادل وإمام العادل اذا ل ل العادل ع ا وإمام إ خرج عليه البغاه ف إ ن ه يقاتلهم وبناء على ذلك يجوز للمقاتلين معه أ ن يصلوا هذه ا ل ص ل ا ة وهذا شدة الخوف ومن ه ذ ا الخوف شدة و يدافع عن نفسه رجل مسلم صلى عليه آ خ ر ويريد قتله يجوز له أ ن يدافع عن نفسه وتغتفر الحركات في هذه ا ل ص ل ا ة أ و يدافع عن ماله أ و يدافع عن أ ه ل ه كل قتال مباح يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي فيه هذه ا ل ص ل ا ة و ل و ذلك في ح ا ل ة الهرب من الحريق اذا كان الحريق يطارده طبعا هذا الكلام إ ذ ا كان لا يستطيع أ ن يصليها آ م ن ا اما لو كان حريق شب في ا ل غ ر ف ة وباستطاعته أ ن يخرج من ا ل غ ر ف ة ويصلي في الخارج باقي ل ص ل ا ة العصر مثلا ساعه لكن ما انا يصليها في الخارج ينتظر ما يصليها ص ل ا ة شده الخوف ا ل آ ن ن ح ن ف ت ر ق ان ا ل أ م ر أ ط ع ب من ذلك ويكر من الحريق في غ ا ب ة مثلا اشترقت عليه غ ا ب ة ولو وقف ل ل ص ل ا ة ربما أ د ر ك له الحريق فهو م ض ط ل الخروج ففي هذه الحاله يصلي ص ل ا ة شده الخوف لا مانع من ذلك وكذلك ب ا ل ن س ب ة للسيل أ و السبع أ و حيه لا يجد معدلا عنه بتحصين بشيء أ م ا إ ذ ا كان باستطاعته أ ن يجد مكانا يتحصن فيه فلا يجوز له أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة شده الخوف إذا كان في الصحراء وكانت أمامه كبير ما في شيء يلجا أ إليه ل في حصن و ل اليه في غرفة ما في شيء ي ما ج أ إ ل ولا يستطيع أ ن يضع ص ل ي ي أن ر أ س ه في ا ل أ ر ض ب ب ا لزغته في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز أ ن يصلي صلاه ش د ة الخوف و أ م ا إ ذ ا كان هناك شيء ي أ و ي إ ل ي ه ويحتمي به فلا يجوز له أ ن يصلي هذه الصلاه كما ذكرناه في الحريق والسيد وغير ذلك وكذلك في الحالة في الأربي من الغريم يدعي ا واحد ر ع ل ه دين عليه ألف د ي ن ا ر د ي ن و ه و ما يملك دينارا مالا ن هذه ف معسر ما عنده مان وما ح ا ن و ع د س ت د ا وما عنده بين يقيم بأنه يقيم القاضي م هذا وسيله وبناء على ذلك س ي س ن ه الغريم ف إ ذ ا فر م الغريم و غ ر ي م وراءه فر من الحس يجوز له ان يصلي هذه ا ل ص ل ا ة حتى لا ي ح د ث و أ م ا إ ذ ا كان موسرا وفر من الغريم ليس فقط لا يجوز له ان يصلي هذه الصلاه بل هذا حرام عليه مصل الغني ظلم يجب عليه أ ن يدفع المال لصاحبه ليس فقط م م ن ع ه من ا ل ص ل ا ة بل ويكون آ ا م ا ل أ ن ه يماطل في حقوق الناس هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي عليه دين وهو م ع ت ر ما يملك شيئا ولم يستطع أ ن يثبت إ ع ت ا ر ه و ا ل غ ر ي م يريد حبسه ف ي ف ر منه حتى لا يلجا والاصح منعه لمحرم خاف فوت الحج ل أ ن الحج إ ذ ا ما أ د ر ك في هذه ا ل س ن ة يدرك في ا ل س ن ة القادمه ة ذ ا الكلام كله فيما لو صلوا كله لو خائفين وبالفعل كان هناك ما يخيف اما اذا خرج المقاتلون الى الثغور في الليل المظلم و ر أ و ا اشباحا تتحرك على البعد فظنوها جيش العدو وصلوا ص ل ا ة الخوف هذه ا ل ص ل ا ة التي ذكرناها صلوا صلاة الخوف فلما اصبح الصباح الخوف فلما ر أ و ا أ ن هذه الاشباح أ ش ج ا ر وليست جيش عدو قال يجب عليهم قضاء هذه الصلاه يجب ي ع ل م قضاء هذه لان هذه الصلاه ج ه ا ء في ح ا ل ة ش د ة الخوف و ا ل آ ن ظنوا هذه الاشباح عدوا وبان لهم خ ط أ ظنهم و ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة تقول الظن البين خ ط أ ه لا عبره ب للظن ا ا عبرة ب البين خطا وبناء على ذلك يجب عليهم قضاء هذه الصلاه كما لو أ ن الانسان ر أ ى غيما مطبقا في نهار رمضان و ر أ ى الظلام قد تقبل فظن أ ن و ق ت ا ل ط ا ر ق حان فاكل وبعد ان أ ك ل انقشع السحاب و إ ذ ا بالشمس لم تغرب بعد ففي هذه الحاله يجب عليه قضاء هذا اليوم ل أ ن ه تبين له خ ط أ ظ ن ه والظن البين خ ط أ ه لا عبره به ش ا ر ت ع ا د ة الفقهاء أ ن ه م ي س ت ص ر د و ن عند الكلام على ص ل ا ة الخوف التي سرعت في القتال يستصردون صلة الأمور ذكر بعض بالقتال التي لها صلة بالقتال ولها صلة بالصلاة وهي أمور لا بد ا ل إ ن س ا ن أ ن يستر عورته و أ ن يلبس ل ل ص ل ا ة كما أ ن القتال يبيح ل ل إ ن س ا ن بعض أ ن و ا ع اللباس التي لا تباح له في غير القتال ولذلك استطردوا فذكروا ما هي ا ل أ م و ر التي يجوز ل ل إ ن س ا ن لبسها وما هي ا ل أ م و ر التي يحرم عليه لبسها فقالوا يحرم على الرجل استعمال ا ل ح ل ي ر بفرح وغيره اللبس و التدثر به و ت ز ي ن الجدران به كل هذا محرم على الرجال بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه و سلم لما رواه ل ي ف ه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ل وسلم ي ه ع لبس الحرير والزباج و أ م ن ج س عليه رواه البخاري ولخبر أبي داود أبي بإثناج صحيح أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ خ ذ في يمينه ق ط ع ة حرير وفي شماله ق ط ع ة ذهب وقال هذان ي حرام على ذكور أ م ت ي حل ب إ ن ا س ه ا وقد علل إ م ا م الحرمين رضوان الله عليه و إ م ا م الغزال ا ل ح ر م ة ب ا ل ن س ب ة للرجال في بان في الحرير خنوثة لا تليق ب ش هذا حكمه التحريم, حكمة التحريم. وهذا ب ا ل ن س ب ة للرجل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة فيحل لها لبس الحريص ويحل لها سائر أ ن و ا ع الاستعمال كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور امتي حل لاناثها بالنسبة للبس اتفق أ ص ح ا ب ن ا على جوازه ل ل م ر أ ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للافتراش فقد اختلف ا ل إ م ا م النووي والرافعي الإمام الرافعي رحمه الله تعالى حرم على المرأة أم تفترش الحرير لما فيه من السرف والخيلاء وأباح لها أن إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الأفحح افتراشها على تلبس قلت إياه رحمه حرم أم من رحمه تفترش فيه أن أن وبه قطع العراقيون اي من أ ص ح ا ب ن ا وغيرهم والله أ ع ل م والفتوى على ما قاله ا ل إ م ا م النووي في ظاهر أ ح ا د ي ث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أ م ت ي حل ل إ ن ا ث ه ا ولم يميز صلى الله عليه وسلم بين نوع من الاستعمال ونوع آ خ ر بل سوى بين جميع أ ن و ا ع الاستعمال من ا ل ل ب س والاستراج والتدخل وغير ذلك وكذلك يجوز للولي ان يلبس الحرير الصبيه كان مميزا بمكلف أ و فضة ولو في غير يوم عيد لان الصبي ليس مكلفا و ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة من ا ل ح ر م ة والوجوب والندب والكراهه م ت ع ل ق ة بالمكلفين ف إ ذ ا لم يكن مكلفا فيجوز له هذا ف إ ذ ا ا ل إ م ا م النووي خالف ا ل ر ا ف ع ي ة في الافتراس والفتوى على ما قاله ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هل ا ل ح ر ي ر حرام على الرجل مطلقا قال لا وهذا الذي دعا الفقهاء لذكر هذه ا ل م س أ ل ة حق صلاه الخوف قال يجوز للرجل لبسه ل ل ض ر و ر ة كحر وبرد مهلكين حر شديد يحتاج لبس ا ل ح ر ي ر مهلك قال يجوز له أ ن يلبسه ا ل ض ر و ر ة تبيح مثل هذه ا ل أ م و ر وكذلك البرد المهلك ف إ ذ ا لبس الحرير الصفيق ربما دفع عنه البرد ف إ ذ ا لم يجد غيره واحتاجه يجوز له لبسه أ و ف ا ج أ ه الحرب ولم يجد غيره ما وجد غير لباس الحرير يجوز له أ ن يلبسه في هذه ا ل ح ا ل ة أ و ل ل ح ا ج ة كجرب ك ح ك ة وجرب الانسان اذا أ ص ا ب ه الجرب وصار يحتك الثياب ا ل خ ش ن ة تهيج ا ل ح ك ة في جسم ا ل إ ن س ا ن والثياب ا ل ن ا ع م ة تدفعها وبناء على ذلك يجوز له أ ن يلبس الحرير ة لهذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر خ ص لعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير في لبسه ل ل ح ك ة على ما رواه البخاري ومسلم ويجوز ل ل ح ا ج ة في دفع قمل لما في الصحيح أ ن ابن الزبير وعبد الرحمن ا بن عوف رضي الله عنهما ش ك ي ا ق م ل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ر خ ص لهما في قميص الحيض ويجوز ل ل ح ا ج ة للقتال أ ن يلبس الدباج وهو الحرير الصفيق ل أ ن ه أ ق د ر على منع السلاح من الدخول في جسم ا ل إ ن س ا ن يدرأ الرمح ويدرا ا ل ز ه م قوي الحرير قوي جدا قوي فهو إ ذ ا كان ت إ ن س ا ن قد احتاج إ ل ي ه لدراء السلاح عن نفسه في القتال لا مانع منه يجوز هذا بشرط أ ن لا يقوم غيره مقامه ف إ ذ ا قام غيره مقامه فلا يجوز له أ ن يفعله وهذا كله اذا كان, كان الثوب من الحرير الخالص فاما إ ذ ا كان مركبا ً من حرير ومن غيره فاذا كان يسمى الثوب يسمى مركبا من الكبريتم ومن غيره من القطن أ و الكتان أ و الصوف أ و غير ذلك فاذا كان الحرير أ ك ث ر فهو حرام و إ ذ ا كان ن و ع الاخر أ ك ث ر من الصوف أ و الكتان أ و ا ل ق ط ن ف إ ن ه يجوز لما في أ ب ي داود ب إ ث ن ا د صحيح عن ابن عباس قال إ ن م ا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير المصمت يعني الخالص إذا كان يعني إذا كان غير الحرير أكثر من الحرير غير فأما وسج الثوب ب أ ن كان نصفه حريرا ونصفه ا ل آ خ ر ق ط م ا مثلا ف إ ذ ا كان القطن اكثر أ و استوايا ف إ ن ه يجوز له لبسه والمنهي عنه و أ ن يلبس ا ل إ ن س ا ن الحرير خالصا وكذلك يجوز ل ل إ ن س ا ن من الحرير أ ن يطرز به ثوبه أن ي شريطه الا يجاوز التطريز قدر أ ر ب ع ة أ ص ا ب ع قدر أربع أصابع لما رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى عن ا ل ى ع ابن عمر رضي الله ت عنهما ا ل ى ع ل ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إ ل ا موضع أ ص ب ع أ و أ ص ب ع ي ن أ و ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة أ ص اصابع ب ع أجهزه الله رسول ل ى ل ل عليه وسلم فيجد لنا في عماله ه هذا فيجد في و أراد أن إذا يقرد ث ه وكذلك يجوز لو أ ن يضع على طرف الثوب ك ا ل ف طان ة من طرف الثوب أ ن يسجف ثوبه ب ق ط ع ة من الحرير ل أ ن ه أ ف ض ل للثوب وقد ف ع ل ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم عن أثناء بنت أبي بكر انه ت أبي أ بكر ن صلى الله عليه وسلم كان له ج ب ة يلبسها لها ل ذ ة من د ب ا ج وفرجاها م ك ف و ف ا ن ب ا ل د ب ا ج و ا ل ل ب ن ة ر ق ع ة في جيب القميص توضع في طوقه ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ا س و ة ح س ن ة فما دام رسول الله قد فعل فلا حرج في فعله فالمنهي عنه ما زاد عن آ ذ ا ب أ ن زام الثوب كله من الحريق واما اذا طرده بما لا يزيد عن ا ر ب ع ة اصابع او سجفه في الحرير ويشترط في الزجف ان يكون م ت م ا س ل ا مع العاده ة والعادة ن ايضا ما يديد عن اربعة اطابع فاذا صار كثيرا في العادة اخذ الكم فهذا يديد في العادة في محرم عن العاهد كأن نصف كان اذا واما م ع ه وكما د العادة والزيادة معتادة ا استعماله فمثلا فيابنا الزجرتها قصابع قصابع في فإنه يجوز أربع وبناء هذه هذه هذه أربع خمس هذه خمس ذ على ذلك يجوز للإنسان أن يتجب ثوبه و للإنسان أن بها ك يحرم ثوب الحرير يحرم على, الإنسان لبس الثوب النجس في الصلاة لأنه يحرم على الرجل ان يلبس الثوب ا ل ن ج س في الصلاه لانه يؤدي إ ل ى ب ط ل ا ن ي ة و أ م ا في غير ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا كان جسمه رطبا ف إ ن ه يحرم عليه لبس النجس ل أ ن ا ل ن ج ا س ة تنتقل ب و ا س ط ة ا ل ر ط و ب ة و إ ذ ا كان جسمه جافا فيجوز له لبسه مع الشراره مثل المشط ا ل م أ خ و ذ من العاج العاج عندنا نجس فلو اتشط وكان شعره رطبا او كان ا ل م ش ت نصما فهذا حرام لانه يتطلق ب ا ل ن ج ا س ة والتطلق ب ا ل ن ج ا س ة حرام لان الله تعافتنا بالابتعاد عن ا ل ن ج ا س ة واما اذا سال نجاسا فانه يجوز مع الكرامه ة ا اذا كله التوب كان نجسا وكانت عادية وليست مغلبة فإذا كانت كلب أ وكما خنزير يجوز بضرورة فلا استعماله إلا ف قتال و ك يحل لبس ا ل جلد النجس في غير ا ل ص ل ا ة في ح ا ل ة عدم الرطوبه ة يحل الاستطرح ل ا ب د ن النجس ا لا ذ ي تقع به ل ف أ ر ة او غ يجوز ر الفأرة ا ل من ح ا استعماله في الطعام ولا في الثياب ولكن يجوز استعماله في الاستضاءه لما رواه الطحاوي ب إ ث ن ا د رجاله ثقاف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ُ عن ف أ ر ة وقعت في ثمن فقال إ ن كان جامدا ف أ ل ق و ه ا وما حولها وان كان مائعا فاستصبحوا به او فانتفعوا به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم